الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده وأشكره وهو للحمد أهل، وأشكره وهو الغني عن العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من الأولين والآخرين وسلم تسليمًا كثيرة أما بعد فيا عباد الله لكل نبي حواري أي خليص وناصر وصاحب وحواري الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو حديثنا هذه الجمعة إذ هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من سل سيفا في الإسلام حيث نفحت نفحة من الشيطان فسمعت أخذ رسول الله فأقبل هذا الصحابي يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فقال صلى الله عليه وسلم مالك، قال أخبرت أنك أخذت، فصلى عليه ودعا له ولسيفه، لم يتخلف عن غزوة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شهد المشاهد كلها في بدرين. كانت عليه عمامةٌ صفراء فنزلت الملائكة يوم بدرٍ على سيماه عليها عمائمٌ صفر هو من العشرة المشهود لهم بالجنة وهو أحد الستة أهل الشوراء الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راضٍ عنهم ذلكم عباد الله هو الزبير بن العوام. ابن خويلد ابن أسد القرشي أبو عبد الله ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم خديجة أمه صفية بنت عبد المطلب تلك المرأة الحازمة الشجاعة ربته على العزم والقوة والإقدام كانت أمه تضربه وهو صغير وتغلظوا عليه فعاتبه عم فعاتبهها عمه وقال ما هكذا يضرب الولد إنك لا تضربينه ضرب مبغضة فرجزت صفية تقول من قال إني أبغضه فقد كذب وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب ولا يكن ولا يكل لماله خب يخب وكانت رضي الله عنها تنمي فيه الشجاعة والإصرار. فقد قاتل الزبير رجلا وهو غلام، وهو غلام حدث في مكة، فكسر فكسر الزبير يده هذا الرجل، فمر بالرجل محمولا على صفية، فسألت عنه فقيل لها إن الزبير كسر يده فقالت لذلك الرجل كيف رأيت زبرا؟ أئقطاً وتمرى؟ أو مشمع لنصقرا؟ بهذه التربية القوية برزت شجاعة الزبير رضي الله عنه منذ صغره وشبابه كان أسمر البشرة معتدل اللحم خفيف اللح اللحية وكان طويلاً وقيل ربعة بين الرجال أسلم وهو صغير قيل ابن ثمان وقيل ابن اثنتي عشرة سنة وقد غضب عمه نوفل لإسلامه فكان يعلقه ويحرق تحته حصيرا يدخن عليه لعله يرجع ولكنه كان ثابتا لا يتزعزع ولا يلين أسلم رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق زوجه أبو بكر زوجه أبو بكر ابنته أسماء ذات النطاقين فولدت منه عبد الله ابن الزبير وتزوج غيرها حيث توفي رضي الله عنه عن أربع نسوا كان رضي الله عنه تاجرا محظوظا في التجارة فقيل له يوما بما أدركت التجارة فقال إني لم أشتري عينا ولم أريد ربحاً والله يبارك لمن يشاء. كان الصحابة يعدونه من الكرماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج. فما كان يدخل بيته منها درهم واحد يعني أنه يتصدق بها كلها. باع مرة دار له بست ألف. فقيل له يا أبا عبد الله غُبِنت قال كلا هي في سبيل الله كان رضي الله عنه وأرضاه رجلا تاجرا توضع عنده الأمانات والودائع فهو مصرفهم رحمه الله في ذلك الزمان ففي الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث طويل حديث الدين الذي كان عليه ذكر ابنه عبد الله أن عليه دين يبلغ ألف ألف ومئة ألف أي مليونان ومئة ألف هذه الديون بسبب الأمانات حيث إنه كان الرجل يأتيه بالمال يستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة بهذا الورع بورك للزبير بن العوام في ماله فما كان عنده عندما قتلته دينار ولا درهم وقد اهتم لديونه اهتماما بالغا فكانت املاكه عقارا فجعل يوصي ابنه عبد فكان يوصي فجعل يوصي ابنه الله ويقول يا بني ان عجزت عن شيء فاستعن عليه مولاي قال عبد الله فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت له يا أبتي من مولاك قال الله قال فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه سبحانه وتعالى بالأمانة والورع والتوكل على الله أدى الله عن الزبير بن العوام دينه وبورك لورثته بالباقي الكثير فقد سدد عبد الله ابن الزبير ديون أبيه ونادى في الموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا لنقضه ثم قسم المال بعد تأدية الثلث وبعد الديون فنال نساءه الأربع كل امرأة ألف ألف ومئة ألف أي مليون ومئة ألف وقد حسبت تركته رضي الله عنه وأرضاه كلها مع الديون خمسون مليون وفي هذا عباد الله يتبين لنا بركة الله إذا نزلت فقد كان الذي خلفه الزبير دون الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه وكان تسعة أبيات أوقع في قلب وألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في شرائه حتى زاد عن قيمته أضعافًا مضاعفة وكذلك يعلم عباد الله أنه من أخذ أموال الناس لكي يحفظها ويؤديها فإن الله يؤدي عنه فالزبير رضي الله عنه كان مهتما أشدَّ الاهتمام بأمر الدين الذي عليه وكان مستعينا بالله عليه ولذلك أدَّى الله عنه عباد الله إن الله هو الرازق وهو الرزاق ذو القوة المتين فكما وهب فكما وهب زبير مالا بذله في مرضات الله وهبه قوة وشجاعة أبلا فيها في سبيل الله بلا أنحسنا فقد جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه مرتين أي قال له بأبي وأمي أنت يوم أحد ويوم قريضة فقال له إرم فداك أبي وأمي وكان ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة ولما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهما أصابهم خاف أن يرجعوا فقال من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين فخرجوا في آثار المشركين فسمعوا بهم قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لم يلقوا عدوا أخرجه البخاري وفي الخندق قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر بني قريضة فقال الزبير أنا فذهب على فرس فجاء بخبرهم ثم قال النبي الثانية فقال الزبير أنا فذهب ثم الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير رواه البخاري وغيره قال الثوري حمزة وعلي والزبير هؤلاء الثلاثة هم نجدة الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حراء فتحرك فقال اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير رواه مسلم ظل الزبير رضي الله عنه وأرضاه مجاهدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهد المشاهد كلها وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك البطل الشجاع في المعارك والوقائع. ففي اليرموك كان أميرا على أحد الكراديس في جيش المسلمين وروى أرض المعركة بدماء الزكية فقد شق صفوف الأعداء حتى بلغ آخرها وكان يقاتل بسيف لا بسيفين وقد أصيب بجرح غائر عظيم وعاد الزبير رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. بعد أن تسلم بيت المقدس صلحًا من النصارى رد الله إلينا أقصاناً من أيدي القو... من أيدي إخوة القردة والخنازير كانت عودته بطلب من عمر أو أن جرحه الذي أصابه يوم اليرموك كان بحاجة إلى علاج وراحة وإلا فزبير ما كان ليركن إلى الراحة فصهوة الفرس عنده أنعم من الفراش الوثير عندما استنجد عمرو بن العاص بالخليفة عمر رضي الله عنه لفتح مصر أرسل إليه عمر مددا أربعة آلاف من الجند فيهم أجلاء الصحابة وفرسان المسلمين وعلى رأسهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعُبادة بن الصامت ومسlama بن مخلد وخارجة بن حذافة فقال عمر أرسلت إليك بأربعة آلاف من الجن وأربعة من فرسان المسلمين كل منهم بألف فيكون المدد بثمانية فيكون المدد ثمانية آلاف وصل المدد إلى المسلمين وظل الحصار على حصن بابلون في مصر سبعة أشهر فأيقن الزبير أن هذا الحصار يهين قوة المسلمين فوَهَبَ نفسه لفتح ذَلِكَ الْحِصْنِ المنيع فَوَافَقَ مَنْ وافق وَعَارَضَ من عَارَضَ ولكن الزبير اصر وفي غَمْرَةِ اللَّيْلِ احتمل هو وبعض الجند سلماً طَوِيلًا طويلا عَلَى على سور الحصن ثم صعد بهدوء وكانت كلمه السر الألف فما أن حتى تدافعوا نحو السلم وتزاحم كل يريد أن يسبق أخاه إلى المعركة وفوج الروم بأبطال المسلمين على مشارف الحصن يملؤنه فسقط في أيديهم ولم يجدوا للقتال فرصة فانسحبوا وتم فتح الحصن الذي استعصى على المسلمين أمدًا وذلك بفضل الله ثم بفضل شجاعة الزبير بن العوام. كنا جبالا في, في الجبال وربما كنا على موج البحار بحارًا لم نخش طاغوتًا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارًا عباد الله إنها بطولة الأبطال وشجاعة الشجعان وعزة المسلمين صينت بها الحقوق وفتحت بها البلدان وكان للمسلمين عزٌّ وشأن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حكيم عليم أحمده وأشكره وهو الغني الحليم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى ال والأصحاب إلى يوم الدين وسلم تسهما كثيرة أما بعد فيا عباد الله كان يهود عليهم غضب الله أعداء الرسل والأمبياء فهم قتلتوا الأنبياء وكان شأنهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرادوا قتله عدة, مر عدة مرات وما صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسُّم من تلك المرأة اليهودية وما فتئ يهود يدوسون للمسلمين حتى أوقعوا بينهم الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه على يد ذلك اليهودي ابن سبأ ومازال يحيكون خيوط المؤامرة في عهد علي رضي الله عنه حتى وقع بين الصحابة ما وقع وفي وقعة الجمل الشهيرة خرج الزبير وطلحة وغيرهم من كبار الصحابة العظماء. وتلاقوا مع علي رضي الله عنه وأرضا حتى إذا وصل بعضهم إلى بعض قام أصحاب الفتن من الخوارج وغيرهم من الخبثاء وأشعلوا فتيل الحرب بين الصحاب فقد أرسلوا سهمهم الأول الذي أوداب قتلي الذي أوداب قتلي طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة وهكذا. ولما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الزبير بن العوام في الفريق الآخر طلبه فأقبل إليه وساره بكلمات قال الزبير نعم ولكني لم أذكر ذلك إلا ها هنا ولواعنا نفرسه وقفل راجعا إلى المدينة وحينما رآه أصحاب الفتنه لحقوا له، لحق به، لحقوه به ولحق به بعضهم، وكلمه أصحابه، فقالوا جبنا جبنا، قال قد علم الناس أني غير جبان، ولكن ذكرني علي رضي الله عنه شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلفت أن أقاتله ثم لحق به الشقي عمير بن جرموز فأتاه من خلفه فطعنه طعنة ضعيفة فحمل عليه الزبير فلما استلحمه وظن أنه قاتله فجاء أصحابه فحملوا على الزبير رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوه وجاء أصحاب الفتنة الخبثاء برأس الزبير إلى علي فقال قال علي رضي الله عنه وأرضاه تبوأ يا أعرابي مقعدك من النار حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر قاتل ابن صفية بالنار قتل رضي الله عنه ودفن بوادي السباع قرب البصرة وجلس عليٌ رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه من الصحابة الأجلاء يبكون عليه قتل في رجب سنة ستٍ وثلاثين للهجرة وعمره أربعٌ وستون أو غيرها قال المؤرخون أن قاتل الزبير جاء إلى مصعب بن الزبير جاء إلى مصعب جاء إلى مصعب بن الزبير وقال له أقدني بالزبير أي اقتلني لأنني قتلته فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله فقال أنا أقتل ابن جرموز بالزبير ولا بشسع نعله فلحق ابن جرموز لحق ابن جرموز بقصر بالسواد ثم أمر ثم أمر إنسانا أن يطرحه منه فطرحه منه فقتله وكان قد كره الحياة لما كان يهول إليه ويرى في منامه من ممامات مفجعة وربك يمهل ولا يهمل وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين اللهم ارزقنا حب صحابة نبيك أجمعين اللهم محشرنا في زمرتهم اللهم محشرنا في زمرتهم وجمعنا بهم في دار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم إن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله اللهم يا حي يا قيوم فأحينا عزتا على سنته وتوفنا شهدا على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم عليك بالمفسدين اللهم عليك بالمفسدين اللهم عليك بالمفسدين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم استوذر فينا الصالحين وول علينا الأخيار يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عون ونصيرا وسندا وظاهرة اللهم كلهم في الشام حيث يذبحون اللهم كلهم في بورما حيث يصحقون اللهم كلهم يا ربنا في أفغانستان وكلهم في مصر وكلهم في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة اللهم اهدهم سبول الرشاد واجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم أنزل في قلوبهم الرحمة والشفقة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والمنافقين ومن اتفق معهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار عباد الله أذكروا الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون